نسيت الحوت وما أنفانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا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 114. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 115. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 116. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فان قلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكيه بغير نفس قال اقت سنتا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا